سُنَ إَِّا أَم أن قَالُ إ كَُّ ظَالِمين فَلَ نَسَّلَََّّينَ أُوسِلَ إلَيهِم وَلَ نَ السَّلََّمُسَلين فَلَنَقُ الصََّّ لَْهِم بِعِلْمِ وَمَ كَُّ وَائِمين وَالْ ثَمَّن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ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 بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذعوما مذكورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين وَيَا آذَ مُسْكٌ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا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 يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَآتَاكُمْ رِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَالِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَبْتَلِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ آبَاءَكُمْ مِنَ الجنة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 وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ قَالَتْ خُذُوهُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ فِتْئَهَا عَتَا إِلَى الدَّارِكُمْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَا لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لا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 ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مياد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون هداه وهم بالاخره كافرون وبينهما حجاب وعلى الاراف رجال يعرفون كلهم بسمهم ونادوا اصحاب الجنه ونادوا اصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تبعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بِسْمِ مَاءٍ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُم جَمْعُكُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُم جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَاهُنَا الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ الله برحمة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 وَهُوَالَّذِييُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا ثَقَلْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ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 وَبَلّغكُم رسَالاتِ رَبّ وَأَو صَحُلَكُمْ وَأَوْ صَحُلَكُمْ وَأَعلَمهِنَ اللهَّهِ مَا ل فَعلَم أَاجِبتُمْ أَ جَاءكُمْ ذِكر مِر رَبِّكُمْ عَى رَجُلٍ مِنْ قُم ل ذِرَكُمْ وَللتَتَّكُم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 اتُجادِلونني فِي أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان إني معكم مِنَ إني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 اذ جاءكم بينه من ربكم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بفس عذاب اليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاذ وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعسوا في الأرض مفسدين قَال الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنَ الرَّبِّ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ سَأَقَرْنَا نَاقَتَهَا وَعَتَوْا عَن أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ آتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ تَولَّ عَنهُم وَقَالَ يَا قَوْمِلَ قَضِئ بِلَغْتُكُم رِسَالَةَ رَبّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلكِ لا تُتحبّونََّ صِحين وَلُوط إِذ قَالَ لِقَوْمِه أَتَأتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَغَقَكُمْ بِهَا مِن أَحَذٍ مِنَ العالمين إِكُمْ لَ تَأتُونَ الِجَلَشهَهُوتةين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 قاد جاءتكم بينه من ربكم فاوخذ الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها لكم خير لكم ان كنتم تُمُؤْمِنِينَ وَلا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُنْذِرُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ بِهِ وَتَبِغُونَ هَوَاهَا وَجَادَ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَتَثَرَّفُ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّ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 119. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين 110. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين تَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغَتْكُمْ رِسَالَاتُ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ أَسَاءَ عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ إِلَّا أَنْ كَانُوا ثم بذلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفر وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة, فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم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 بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مَكْرَ الله فَلَا يأمن مَكْرَ الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. وَلَقُضَ وَل قُل بِهِم فَهُم لا يَسمَعُون تِلكَلقُرانَ قُصّ عَلَيكَ مِنْ أَضائهَا وَلَقَذ جَاءتتُ رُسُلُهم بِالبَناتِ فَمَا كانوا لؤمنِنُ بِمَا كَذذَّبُ مِن قَضل كَذَلِكَ يَقضَع اللهَّ وَ قُلُ بِالكافِرين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 وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوه هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب قَمْ مُوسى وَهَارُون قَالَ فِرْعَوْن آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنْ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ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 قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم فِي في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد آلَ آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه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 فقالوا مَهْم تَأتِنا بِهِ مِن آيَة للتَسحَرَنَ بِهَا فَمَا نَحْنُ لَك بِمُؤمنِنين فَأَقْسَلنَا عَلَيْهِ مُُّ فَانَ وَجرَرَادَ وَْقَُّ لَ وََّّفَذِعَوَّمَ آياتٍ مُ فَ الصَّلَاتٍ فَسْتَكْبَروا فَسْتَكْ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْتَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أجل هم بالغوا الىهم ينكثون فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بام انهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى على بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كانوا يَعْرِشُونَ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعقفون على أصمام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إله إن كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء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 يُقتِلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَاعدْنَا مُوسَى تَلَافِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا هَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً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 أَذَلَمْ تَرَني وَلَكِن انظُر إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ فَقَالَ سُبْحَانَ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 ذَلِكَ بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون مَا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من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 قَالُوا إِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسَفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِ مِن بَعْدِي أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الأَنواءَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنُ أُمَّ إِنَّ القَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَشْمِتْ بِيَ الأَعْدَاءَ فَلَا تَشْمِتْ بِيَ الأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مع القوم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 يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسداطا أمما وأوحينا إلى موسى باستسفاه قومه أن اطرب بعصاك الحجر فاندجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمْ غَمَامًا وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى ۖ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۚ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ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 وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْظُونَ فِي السَّبْتِ إِتَّئُهُمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ صُرْعَاءَ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مَا دَاعُونَ قَوْمَنَا إِلَّا هُمْ مُهْلَكُهُمْ أَوْ مُعَذَّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْ جِيئْنَا الَّذِينَ يَلْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ عذاب بئيس بِمَا كانوا يفسقون فلما عتوا عما نو عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب.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 يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميساق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نفقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة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 واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاظين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلب إلى الأرض واتبع هواه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 سَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ دَرَسْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا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 ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ نَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِنْ مَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَاعْبُدُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ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 وَنَوَّعْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَ تَشْكُرُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءَ إِنِّي إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلََّ تَغَشَّهَا حَمَلَتحملَملًَا خَفِي فَم فَمرروَتْبِ فَلََّا أَثقَلَ الذَّ وَلهَّه رَبَّهُ مَا لَِ آتَتَنَا صَالِحََّ نَقَُّ مِنَ الشكِرين فَلََّا آتَهُماَا صَالِحَم جعَ لَهُ شُرَكَ أَفِي م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 يَأْثِرُونَ بِهَا أَم آذان آذَانٌ أَم لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ مَكِيدُون فَلَا تَنظُرُونَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تدعون من وَنِيلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ يَنْزَغَنَّكَ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 لا رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ